و أ ب ص اللهم ر ن وقواتنا أبقيتنا ا ما اجعل ه الوارث مصيبتنا ن ثقرنا على من ظلمنا ن ا اللهم اجعل على ر ن من عادانا ا على تجعل ولا م ص في ديننا و ل ا ت ج ع ل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا اللهم اجعل ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا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 نعوذ بك اللهم من انا ل كله عاجله وآجله ل ش ر ع ما م م نعوذ ل اللهم إنا نسألك الهدى م إنا ا ا والعفاف والغنى اللهم ل ت ق و ع إنا ن بك من العجز والكسل و ا ل ه ر م والبخل والفقر القبر اللهم إ ن ا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة الاعداء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 بحلالك عن حرامك و أ غ ث ن ا بفضلك عمن سواك وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا ل ز ق ا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم لا تشرك بنا علوا ولا حاسدا اللهم أ ص ل ح نياتنا وذرياتنا و أ و ل ا د ن ا واجنا. اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تغفر لنا كل ذنب و أ ن تستر علينا كل عيب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ربنا ربنا ر ح م ه م كما ربونا صغارا اللهم ا متعهم ب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة على ض ا ع ت ك اللهم ارزقنا برهم و اللهم أ ن من س بقربهم و ح ا ا و ة م ؤ ن س ت اللهم كان منهم ميتا شعابي فأنزل عليه منهم من وسع له في قبره ومد له فيه مد بصره اللهم اجمعنا ووالدينا و أ ب ن ا ئ ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا يوم ا ل ق ي ا م ة على سر متقابلين اللهم احشرنا في ز م ر ة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى اللهم أ م ت ن ا على س ن ة اللهم أ م ت ن ا على ملتك و أ ح ي ن ا على سنته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز يا ربنا عن المعاصي و ا ل آ ث ا م اللهم اغفر لنا ما مضى من ثلث شهرنا ووفقنا وتقبل منا ما مضى وما بقي يا رب العالمين اللهم اعز دينك و أ ظ ه ر كلمتك وارفع ر ا ي ة س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أ د ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن على بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فرجا عاجلا للمستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له ب ط ا ن ة ص ا ل ح ة تعينه على كل خير واجعله س ي ف ا على أ ع د ا ء ا ل م ل ة والدين ورحمه وعونا للمصلحين والدعاه والعاملين ا ل ع ا ق ر مخلصين يا رب العالمين ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين